وَلَوْ تَرَى الْإِثْمَ مُجْرِمُونَ لَاتَّقَصَّرُوا رُؤُوسُهُمْ مِمَّا نَدَرَ بِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا نعمل وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا, فرجعنا نعمل صالحا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ, من الجن اتى من الناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء الخلق بما كنتم فذوقوا عذاب وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الذين إذا وذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون, يدعون ربهم خوفا يدعون ربهم خوفا وطمعا فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون, يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من طرة آي جزاء جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة آي جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ خَاسِقًا لَا يَشْتَوُونَ لَا يَشْتَوُونَ أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنْتَ قالهم الجنات المأوى نزلى بلا تنو يعملون وان وجدنا فسقوا فمأواهم مما منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا أعيدوا فيها وقيل لهم ذو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 きょうは لا alla